اَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ ليعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بأولى من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي أولام وكانت امرأتي عاقرا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 شرقيا. فاتخذت من مِنْ حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني كِؤْلَمًا زَكِيَّهْ قَالَتْ أَنَّ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانه قصيا فاجاء اهل المخاض الى جذع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 وفزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت مَا ما كان أبوكم رأسوء وما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 إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحيم وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه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 وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ويا إلا to you für eine أَوْلَى بِهَا أَصْلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فيها للذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا كل من كان في الضلالة فليس مُدَّ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدٌّ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ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 سَكفُونَ بعبادَتِهم وَيكُونَ عَلَيهِم بِد أَلَمْ تَرَ أن أَسَلنَ الشََّطِ نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاف